وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء نحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا إن للمتقين مفازا حَدَائِقَ وَأَعْنَابَ وكواعب أترابا وكأسا دهاقا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 لا يتكلمون إلا من ذن له الرَّحْمَنُ وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا